وَمَثَلُ الَّذِينَ قُلُ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم مَّشْكُورًا لِّلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ تَنَزَّلُ طُرٌّ غَيْرَ بَاوٍ وَلَا عَادٍ فَلَا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 اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق